سميع الله لمن حمله ربنا وكالحمد مرء السماوات ومرء الأرض ومرء ما شئت من شيء بعث الله أكبر الله أكبر كميرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إني وجهت وجهي للنذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من مشركي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي من ربي رب العالمين لا شريك له وبذلك ومن طوأ أنا من المسلمين. الله اكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده